مجَعلنهُ نُطُفَةً فيِي قَار مكين ثمَُّ خَلَقُنا النُطُفَةَ عَلًََ فَخَلَقُونعَلََةَ مُضغَةً فَخَلَقَُ المُدغَةَ عِظَامَا فَخَلَقُون المُدغَةَ عِظَامًا فَكَسَوونَ الععظَامَ لَحْمَ ثمَُّ أَنْ شَأنهُ خَلقًا آخر فَتَبَكَ اللهَّهُ أَحسَنُ الْخَالِطين ثمَُّ إكُم بَعْدَ ذلكَلِكَ لَمَيطُون ثمَُّ إكُم يَوْمَ الْ القِيامَتِ تُبَعثون وَلَقدَدَ خَلَقنَا فَووقَكُمْ سَبَعَ طَرَا إِقَومَا كُا عَن الْخَلْقِ غَافِلين.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 لَُّ أَرسَلنَا رسُن تَْر كلُل مَا جَأَأَُّ تَ الرَّرسُولهَا كَذذَّبُوه فَأتْبَعْنَا بَعضَهُم بَعضَو وَجَعَنَاهُم حَادِيث وَجَعَمَاهُ أَحَادِي فَفَبُدَل لِقَوْمِ ل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 فَكَذَّبُوهُ فَمَا كَانُوا مِنَ الْمُهْلِكِينَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ وَجَعَلْنَا مِنْ مَرْيَمَ وَأُمِّهِ آيَةً وَأَوَيْنَاهُما إِلَى رَبَوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ ومعين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 من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون حتى إذا أخذنا متر بالعذاب إذا هم لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون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 قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قُلْ أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير وَلَا يجار عليه إن كنتم تعلمون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 مَتَّخَذَ ٱللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِن إِلَٰهٍ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَىٰ بَعْضُهُم عَلَىٰ بَعْضٍ سُبْحَٰنَ ٱللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ عَٰلِمَ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَٰدَةِ عَٰلِمَ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَٰدَةِ فَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ قُرَّب رَبِّ إِنَّمَا تُرِيَنِي مَا يَعِدُونَ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَإِنَّا عَلَى أَن نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ إِذْ فَعَلَ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ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 إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَ بَيْنَهُم يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ فَمَن ثَقُلَت مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُواْ أَنفُسَهُمْ فَأُولَئِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُواْ أَنفُسَهُمْ فِى جَهَنَّمَ خَالِدُونَ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ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 أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى اللَّهُ الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم